أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة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 غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون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 عَسَى اللَّهُ أَن يُكْفِيَ فَبَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ كِلَابَ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحية فحيوا باحسن منها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 إلى الفتنة أركسو فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقو إليكم السلام ويكفوا, ويكفوا أيديهم فخذوهم حيث ثقفتموهم وأولا أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه إلى أهله إلا أن يصدقوا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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا للضرر والمجاهدون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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكة ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تَغْفَلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم, مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يالمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا زلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين, الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما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 أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّ نَمَا اكْسَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بريئا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 وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنَّنَّ عَلَيْهِمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّ لهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ما جَهَنَّمُ وَلَا جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَيَشَاءُ يَذْهِبُ يذهبكم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدنيا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدنيا وَالآخِرَةِ